ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهونهم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قل ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿وَمَتَاعِ الزَّوْجِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي﴾ هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 اولا طمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولو نشاء علم سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم انقصه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه الا ذكر وقران مبين لتنذر من كان حجا ويحق القول على الكافرين